أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد في دلالتي في دلاله الاقتضاء والتنبيه والاشاره تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء أو على ألسلة الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة السلام عليكم ورحمة الله بعد أن انتهينا <تصفيق> من بحث المفاهيم وبيان هذه المفاهيم الستة المصنف يقول ينبغي أن نتعرض في هذه الخاتمة إلى دلالات ثلاث دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة يقول هذه الدلالات ترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين في كتبهم في بحوثهم إلا أنها ترد كإشارة فقط ولا تشرح هذه الدلالات في كتب الأصوليين ولا في كلماتهم ونحن إتماما للفائدة كما يقول المصنف إتماما للفائدة السلام عليكم ورحمة الله ينبغي أن نشرح معنى دلالة الاقتضاء مثلا وغير دلالة الاقتضاء فنقول الكلام في هذه الدلالات الثلاث يقع في مقامين المقام الأول يقع في موقع هذه الدلالات يعني أين هو موقعها هل هي من المفاهيم هل هي يمكن أن تدرج في المنطوق في المفهوم أم لا في غير هذين الأمرين والبحث الثاني في أن هذه الدلالات الثلاث الاقتضاء والتنبيه والإشارة هل هي حجة أم لا السلام عليكم وإذا صانت هي حجة فمن أي باب يمكن أن تكون هذه الدلالات حجة أما الكلام في المقام الأول في موقع هذه الدلالات الثلاث نقول بعد ان عرفنا المنطوق والمفهوم قلنا في تعريف المنطوق المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق وبعبارة ثانية وبعبارة أخرى نقول المنطوق المنطوق هو ما دلت عليه ذات الألفاظ المنطوق ما دلت عليه ذات الألفاظ أما المفهوم فهو الدلالة الالتزامية أو اللزومية للجملة التركيبية خب إذا هذا تعريف المنطوق وهذا تعريف المفهوم توجد عندنا دلالات لا يمكن أن ندخلها لا في المنطوق ولا في المفهوم ففي أين يمكن أن تقع هذه الدلالات مثلا دلالة الاقتضاء لا يمكن أن ندخلها في المنطوق ولا يمكن أن ندخلها في المفهوم لماذا لاننا عرفنا المنطوق قلنا المنطوق هو الحكم الذي دلت عليه ذات الالفاظ والمفهوم هو الدلاله اللزوميه للجمله التركيبيه الدلاله الاقتضائيه لا هي حكم دلت عليه ذات الالفاظ ولا هي حكم ولا هي دلال لزومية للجمل التركبية، فماذا نسميها؟ فمثلا إذا قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وسأل القرية قوله تعالى وسأل القرية التي كنا فيها إلى آخر الآية، قب وسأل القرية هنا الجملة لا يستقيم معناها. الا بتقدير شيء الا بتقدير لفظ مفرد الا بتقدير معنى خب هذا التقدير وهو ان نقول ان مقصود الايه واسالوا أهل القرية خب هذا التقدير اهل القريه لا هو منطوق ولا هو مفهوم يعني لا حكم دل عليه المنطوق دلت عليه ذات الألفار حتى نقول منطق ولا حكم دل عليه اللافظ لا في محل نصح حتى نقول نفظ فماذا نسمي هذا المصنف يقول الأولى أن نسمي هذه الدلالات سواء كانت الاقتضاء أو التنبيه أو الإشارة ان نسميها الدلالات السياقيه ان نطلق عليها باسم الدلالات السياقيه اي ما يقتضيه سياق الكلام ما تقتضيه سياق ما يقتضيه سياق العباره فاذا هذه الدلالات لا تدخل في المنطوق ولا تدخل في المفاهيم. فنفصل عليها بالدلالات السياقية ونقصد بالدلالة السياقية ما يدل أو ما يقتضيه يتطلبه سياق الكلام. أما بالنسبة إلى الدلالة الاقتضائية معناها. الدلاله الاقتضائيه من اسمها التعريف واضح الاقتضائيه اي ما تقتضيه او تتطلبه العباره سياق العباره ما يقتضيه سياق العبارة من تقدير او تأويل هذا يسمى الدلالة الاقتضائية اعيد التعريف ما يقتضيه سياق العبارة من تقدير او تأويل هذا يسمى الدلالة الاقتضائية يعني ما يقتضيه سياق العباره مثلا من باب المثال قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد هذه العباره هذه الجمله لو نظرنا اليها لا تستقيم صحتها إلا بتقدير شيء أو إلا بتأويل شيئٍ من العبارة حتى يستقيم معنى العبارة حتى يصح معنى العبارة إذا نظرنا إلى هذا الحديث حتى يستقيم وتستقيم صحته نحتاج إلى تقدير شيء فنقول مثلا فنقول لا فلاتة تامة أو كمية الثواب لجار المسجد إلا في المسجد لماذا؟ لأن الإنسان لو صلى في بيته فهي صلاة لو صلى في الحوزة فهي صلاة أيضا فكيف الحديث يقول لا فلاتة؟ فصدق العبارة يستلزم منا أن نقدر شيئا حتى تستقيم صحة العبارة وتكون عبارة صادقة أو الآية التي قرأناها واسالوا القرية في الواقع هنا لا بد من تقدير شيء لأن القرية لا تسأل المقصود بالسؤال سؤال أهل القرية سؤال أهل القرية أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مع أن نجد أن الضرر والضرار واقع بين أفراد المجتمع. هناك ضرر، هناك ضرار في الواقع، فلا بد أن نقدر شيء نقول المقصود هنا، المقصود هنا آثار الضرر الشرعي، حكم الضرر الشرعي هو المقدر هنا. واضح بعد معنى الدلاله الاختضائيه ويبقى عندنا دلاله التنبيه دلاله التنبيه تسمى دلاله الايماء احيانا عفوا قبلها باذن حتى اكمل المطلب السابق حتى ارى اوضح قبل هذا اي على هذا الكلام في دلالة الاختضاء نقول دلالة الاختضاء تحتاج إلى شرطين أساسيا حتى يصير ما بعدها أوضح دلالة الاختضاء تحتاج إلى شرطين الشرط الأول أن تكون تلك الدلالة مقصودة عند المتكلم مقصود عند المتكلم هذا اولا وثانيا ان تتوقف صحه وصدق العباره على التقدير او التاويل يعني على هذه الدلاله دلاله الاقتضاء تحتاج الى شرطين الاول أن تكون تلك الدلالة مقصودة ومراده للمتكلم الثاني أن لا يستقيم أو بعبارة العبارة نفس العبارة الأولى أن يتوقف صدق العبارة وصحة العبارة أن يتوقف على هذا التقدير وهذا الثأوي. انتهينا من هذا؟ خب نأتي إلى دلالة التنبيه دلالة التنبيه إذا كنا قد اشترطنا في الاقتضاء شرطين ففي التنبيه نحتاج إلى شرط واحد فقط ولا نحتاج إلى الشرط الثاني في التنبيه نحتاج إلى هذا الشرط إلى أن تكون دلالة التنبيه مقفودة للمتكلم فقط أما صحة العبارة صدق العبارة يتوقف عليها أو لا يتوقف عليها فهذا الشرط لسنا بحاجة إليه في الاقتضاء بحاجة إلى الشرطين أما في التنبيه بحاجة إلى شرط واحد فقط وهو أن يكون المتكلم قاصد أن ينبه الطرف الآخر فمثلا فمثلا التفت إلى أحد الإخوة هنا وأقول له الساعة الآن التاسعة الساعة التاسعة وأريد بهذه العبارة أن أنبه الطرف الاخر الى ان الدرس قد انتهى فانا قاصد حينما اطلق العباره اقول الساعه الآن التاسعه شيخنا اريد ان اقول الدرس قد انتهى هذا يسمى تنبيه يسمى تنبيه او اقول احيانا يقول الابن لابيه في البيت يقول إذا بعد النوم يقول له الساعة الآن السادسة يريد نبذها صلاتك قضاء يعني الشمس طلعت يقول له يقول له انهض من النوم الساعة السادسة يعني الصلاة رفقة ضاء يريد نبذها إلى أن الصلاة من قال الساعة التاسعة الساعة السادسة بعد أن أوقأ أخره من النوم يريد أن يقول له الصلاه الآن بعد قضاء الشمس قد طلعت أو لا ما يقول للساعة الثالثة يقول له انهض الشمس قد طلعت يقول له انهض الشمس قد طلعت هذا كناية عن عبارة أخرى أن صلاتك قضاء بعض هل يسمى التنبيه في دلاله التنبيه نحن بحاجة إلى أن المتكلم حينما يقول عبارة قاصد أن ينبه الطرف الآخر إلى شيء آخر أما هل نحتاج إلى أن نقول أن هذه الدلالة يتوقف عليها صدق العبارة عدم صدق العبارة نحن بحاجة إلى هذا الشارع يكفينا أن نشترط أن المتكلم حينما يتلفظ بالعبارة يكون قاصدا لأن ينبه الطرف الآخر إلى شيء من الأشياء واضح العبارة هذا العبارة هذه دلالة التنبيه فإذا في دلالة التنبيه نحتاج فقط إلى شرط على هذا الكلام بين الاقتضاء والتنبيه هناك نوع من الاشتراك في الشرط الثاني واضح بعد في هذا الشرط المستوى أما دلالة الإشارة دلالة الإشارة فهي عكس الاقتضاء وعكس التنبيه أيضا إذا كنا في دلالة الاقتضاء اشترطنا شرطين وفي التنبيه اشترطنا شرط في الإشارة لسنا بحاجة إلى هذين الشرطين مطلقة لسنا بحاجة إلى هذين الشرطين فدلالة الإشارة لا هي مقصوده للمتكلم واحد ولا صحة العبارة وصدق العبارة يتوقف على هذه الدلالة مثلاً مثلاً إذا جمعنا آيتين من القرآن الكريم تخرج منهما دلالة الإشارة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحمله وفصاله كم شهر؟ ثلاثون شهرا صحيح؟ هذه آية شوفوا أنا بالآية هذه ما قاصد الا ان اقول ان حمل الطفل إرضاء الطفل يحتاج الى ثلاثين شهر فقط انا قلت هذا الكلام وفي ايه ثانيه اقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كام يعني ماذا قال حولين اربعه وعشرين شهر صحيح إذا جمعنا هذه الآية مع هذه الآية ينتج عندنا شيء لم يكن مقصود للمتكلم ولا صدق العبارة في الآيتين متوقف على هذه النتيجه مثلا ينتج عندنا أقل الحمل أحسنتم ستة أشهر خب أقل للحامل ستة أشهر المتكلم حينما قال الآية الأولى لن يكن قاصد يبين أقل الحمل ولا الآية الثانية أيضا قاصد يبين أقل الحمل في الآية الأولى أراد أن يقول أن حملة وفصال الطفل يحتاج إلى ثلاثين شهر فقط يريد يبين هذا المقدار وفي الآية الثانية يريد يبين مدة الإرضاع فقط فلم يكن المتكلم قاصد أن يبين أقل الحامل لكن بجمع الآيتين ينتج عندنا أقل الحامل إذا جمعنا الآيتين هناك ثلاثون شهر هناك حولين والحولان أربعة وعشرين شهر فنقول ثلاثون ناقص أربعة وعشرون ما قد يصير؟ ناقص أربعة وعشرين ما قد يصير؟ ستة أشهر فستة أشهر أقل مدة الحامل هذه الأقل لم تكن مقفودة في العبارة ولا صحه الآية الأولى متوقف عليها ولا صحه الآية الثانية متوقف عليها أيضا فبلاية الإشارة لا تحتاج إلى الشرطين يعني المتكلم لا قاصد يبينها ولا صحه العبارتين متوقف على تقدير هذا الآية فدلاله الاشاره اذا هي لازم للكلام فقط لا هي مقصوده ولا تدخل العبارة وصحه العباره وتوقف عليها وانما هي لازمه للكلام اتبع معنى الاشاره بعد هذا معنى دلاله الاشاره اذا فالى هنا عرفنا معنى الاقتضاء وهو الاقتضاء ما يقتضيه في العباره العبارة من تقدير أو تأويل كما قلنا وقلنا يحتاج تحتاج دلاله الاقتضاء إلى شرطين إلى أن المتكلم قاصد وأن صدق العبارة وصحة العبارة متوقفة على هذا التقدير كما في قوله تعالى واسأل القرية الثانيه الدلالة دلاله التنبيه وقلنا تحتاج إلى شرط واحد وهو أن, يتكون أن يكون المتكلم قاصد أن ينبث الطرف الآخر أما الإشارة فلا تحتاج إلى الشرطين مطلقا. خب إذا عرفنا معنى الدلالات فسؤال آخر هل هي حجة أم لا هذه الدلالات حجة أم ليست بحجة يقول المصنف أما بالنسبة إلى الاقتضاء والتنبيه فلا شك ولا ريب عندنا في أنهما حجة حجة لكن لا من باب المنطوق ولا من باب المفهوم لا عاد من أي باب ايها المصنف يقول الاقتضاء والتنبيه حجة من باب أنهما من الظواهر يأتي في بحث قادمه يأتي عندنا بحث اسمه مبحث الظواهر حجية الظواهر هناك نذكر دليل على حجية الظواهر ذاك الدليل هناك فيأتي أن كل كلام ذاك الدليل أن كل كلام ظهر في معنى معين أي رحفة القاعدة عندنا هناك أن كل كلام ظهر في معنى معين فهو حجة فيه جناب السيد أو أحد الإخوة مثلا يقول كلام معين فكلامه ظاهر في معنى يقول مثلا يقول رأيت أسدا هذا الكلام ظاهر في معنى معين فهذا الكلام حج له علينا وحج لنا عليه ايضا إذا قال جناب السيد القدويني الآن يقول للسيدي في ذمتي مثلا مثلا عشرة آلاف ليرة مثلا لو قال هكذا فهذا الكلام إقرار منه وإقرار العقلاء على أنفسهم حج وجائز أيضا فهذا الإقرار هذا الكلام ظاهر في معنى وهو أنه يقر بأن لي في ذمته كذا من المال فهذا الكلام ظاهر في هذا المعنى فهو حج فيه المصنف يقول دلالة الاختبار والتنبيه حجة لكن لا من باب المنطوق ولا من باب إدخالها في المفهوم إنما من باب الدليل الدال على حجية الظواهر يدل على حجية دلالة الاقتضاء والتنبيه أيضا واضح هار الدليل إلى هنا أما الإشارة هل هي حج أيها المصنف أم لا يقول أما الإشارة ففي النفس منها شيء. إذا قلنا أنها حجة من باب حجة الدلالة، يقول قول القائل أن الإشارة حجة لأنها دلالة، هذا القول فيه تامل محل شك، محل نظر. عندنا فليست الاشاره حجه من باب الدلالات لماذا يقول لان لي الاشاره ليست بدلاله اصلا انتم اسميتموها اشاره بعد والاشاره شيء والدلاله شيء اخر بحث مر سابقا قلنا الدلاله تابعه للاراده صحيح بينما هنا الاشاره المتكلم لم يقصد لم يرد أن يبينها فإذا كانت الإشارة المتكلم لم يرد بيانها لم يقصد بيانها متكلم ما رأي بيّن بينما الدلالة تابعة للإرادة والقصد والإشارة مطابعة هنا للإرادة والقصد، فتخرج عن الدلالات فبعد بحث أنها حجة أو لا هذا بحث متأخر نحن لابد بد أن نبحث أولا الإشارة دلالة أو لا إذا أثبتنا أنها دلالة لك الحق أن تتأل حجة أو لا أما إذا قلنا لك ليست بدلالة تقول هل هي حجة؟ هذا الكلام غير مقبول فنحن نقول الإشارة ليست بدلالة فضلا عن انها حجه او لا نعم هي اشارته فقط نعم هي حجه لكن من باب اخر لا من باب لا من باب انها داخله في المنطوق لا من باب انها داخله في المفهوم لا من باب انها داخله في, أنها داخلة في الظواهر وانما حجه من باب بحث ياتي في المستقبل بحث الملازمات العقليه هنا نقول الملازمات العقليه حجه هنا نقول نحن قلنا في الإشارة لا هي مقصوده للمتكلم ولا صدق العباره متوقف عليها وانما هي لازم للكلام فقط ها ستكون حجة من باب اللوازم العقلية الملازمات العقلية إذا كان اللازم الملزوم حاضر فالملزوم يكون حاضر أيضا فهي حجة من باب الملازمات العقلية كما يأتي في بحث قادم أما طب يعني الملزوم يكون حاضر مثل علو معلول بعد إذا كان أحدهما حاضر فالآخر جذبا حاضر معه أيضا في الملازمات في الملازمات إذا كان الملزوم حاضر فاللازم حاضر إذا كان اللازم حاضر فالملزوم حاضر أيضا اتضح هنا أم لا هذا ملخص ما أراد المصنف بيانه في هذا المطلع طبعا للعلم فقط بعد أن قلنا أن الاقتضاء تحتاج إلى شرطين والتنبيه تحتاج إلى شرط والإشارة لا تحتاج إلى أي شرط من الشرطين هذا يعني أن هذه الدلالات الاقتضاء أقوى من التنبيه والتنبيه أقوى من الإشارة فتكون الإشارة أضعف تلك الدلالات وثلالة تضح المعنى ذا. طبق العبارة الا ما اخذ سؤال طبعا قال خاتمه في دلاله الاقتضاء والتنبيه والاشاره تمهيد يجري كثيرا على الفتنه الفقهاء والاصوليين ذكر دلاله الاقتضاء والتنبيه والاشاره ولكن ولم تشرح هذه الدلالات في اكثر الكتب الاصوليه المتعارف ولذلك يقود المصنف ولذلك راينا ان نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائده المبتدئين والبحث عنها يقع في جهتين الاولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وانها من اي اقسام الدلاله ثانيا في حجيتها أما البحث الاول مواقع الدلالات الثلاث قد تقدم ان المفهوم هو تعريف المفهوم مدلول الجمله التركيبيه اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الاخص وهذا البحث مر سابقاً في أول بحث المفاهيم حينما تكلمنا عن مفهوم الشر ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية واضح بعد صار معنى المطابقية قرأتمها في المنطق ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق الصلاح كما اذا دل الكلام بالدلاله الالتزاميه على لفظ مفرد كما قلنا في وسائل القرية او معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا او دل الكلام على مصاد جمله لازمه للمنطوق الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر إذا كان اللزوم بين بالمعنى الأخر فذكر الملزوم يحضر معه اللازم مباشرة نحن مرة شرحنا قلنا في المنطق عندنا عندنا عربي صحيح والعرب على قسمين إما لازم أو مفارق واللازم إما بين أو غير بين والبين إما بين بالمعنى الاخف أو بين بالمعنى الأعذف فإذا عندنا بين بالمعنى الاخف بين بالمعنى الأعذف عندنا غير بين هذه أقسام ثلاثة وعرفنا البين بالمعنى الاخف ما يكفي في تصوره تصور الملتون قلنا هذا الكلام حضور أحده ما يعني حضور الآخر إذا أطلقت لفظ معين قلت اسد هذا اللفظ يكفي لتطور ذاك المعنى الحاضر بعض. وعندنا بين بالمعنى الآخر الذي لا يكفي فيه تطور أحدهما لأجل تطور الآخر وإنما نحتاج إلى تطور والبرهان وعندنا غير بين إلى آخره بع المصنف يقول المفهوم أو عفواً يقول هذه الدلالة لازم بين بالمعنى الاعم مو بالمعنى الاخص بالمعنى الاعم لو كانت بالمعنى الاخص تدخلت في بحث المفاهيم قال الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص فهي اما لزوم بين بالمعنى الاعم او لزوم غير بين فان هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا إذن ماذا ما تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات المصنف يقول نقول الأنسب أن نسمي هذه الدلالات على وجه العموم الدلالة السياقية كما ربما يجري هذا التعبير على لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنسوقية فيصبح عندنا دلالات ثلاث دلالة السياقية دلاله منطقيه دلاله مفهوميه والمقصود بها على هذا يعني بالسياقيه ان سياق الكلام يدل على معنى المفرد او معنى المركب او معنى اللفظ المقدر كما لان سيء في اثناء الكلام وقسموها الى الدلالات الثلاث المذكوره الاقتضاء فلنبحث عنها واحدة واحدة. أن وهي أن تكون الدلالة مقصودة هذا هو الشرط الأول بعد أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف وثانيا ويتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام فستعقلان شرعان لغتان عادتان عرفان يتوقف عليها مثالها قوله صلى الله عليه وآله لا برره ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام في هذه العبارة يتوقف على تقدير كلمة لا ضرارات، يعني في الأحكام الشرعية والآثار الشرعية يعني لا ضرر مترکد هالشكل اللي صار لتكون هي المنفيه يعني أحكام الضرر منفيه. آثار الضرر غير مترتبة وإلا الضرر واقع على كل حال فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير لفظ الأحكام أو لفظ الآثار الشرعية لتكون هي يعني الأحكام أو الآثار هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرر قطعا عند المسلم، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثار الضرر الشرعية وأحكامه الشرعية ومثله رفع عن امتي ما لا يعلمون ومضطر اليه يعني نقول احيانا مو المرفوع ما لاي مرفوع اتار ما لا يعلمون احكام ما لا يعلمون مثال اخر قوله عليه السلام لا صلاه لجار المسجد او لمن جاره المسجد الا في المسجد فان صدق الكلام واذا ما قدرنا تكون العباره كاذبه هنا فإن صدق الكلام وصحة الكلام تتوقف على تقدير كلمة كاملة على تقدير كلمة كاملة إلى آخره على تقدير كلمة كاملة محذوف ليكون, ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة مثال ثالث قوله تعالى واسألوا القرية فإن صحة العبارة عقلان تتوقف على تقدير لفظ أهل وإلا عقلا القرية ما تسأل قرية بعد جماد لا تسأل يتوقف على تقدير لفظ آهل فيكون من باب حد المضاف واسألوا أهل القرية أو على تقدير معنى آهل فيكون من باب المجاز في الإثمان مثال الرابع قولهم اعتق عبدك عني على ألف أنا أقول أحنا لأحد الإخوة عند عبد أقول اعتق عبدك عني وكيف يعتق عبده عني ولا عتق ولا عتق إلا في ملك كما تقرون في النبع كيف عبد له ويعتقه عني هنا هناك تقدير يعني اعتق عبدك بعد أن تبعني إياه ثلاثة قال اعتق عبدك عني على ألف فإن صحة الكلام شرعاً تتوقف على طلب تملكه اولا أو تمليكه أولا يعني أشتريه أولا بألف لأنه لا عتق إلا في ملك فيكون التقدير ملكني العابد يعني بعني إياه اولا ملكني إياه ثم اعتقه بالنياب عني ثم أعطقه عني مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف عبارة مو مستقيمة نحن بما عندنا يعني شنو؟ فلا بد أن نقدر هنا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف أنا أتناقش مع أحد الأخوة أحيانا فأقول له أنا راض بما عندي وأنت راض بما عندك والرأي مختلف فالعباره هنا تحتاج الى تقدير نحن بما عندنا وانت بما عندك راض يعني انت راضي ونحن راضون ايضا والراي مختلف فان صحته لغة تتوقف على تقدير راضون خبر لمبتدا نحن يعني نحن راضون بما عندنا لأن راض مفرد لا يصح ان يكون خبر لنحن ما يصير نحن راض نحن راضون وجميع هذه الدلالات وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإثناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء فإذا قال القائل هذا إشكال ترتناه في أثناء الكلام القائل قد يقول على هذا أنتم أدخلتم المجازات في دلالات الاقتضاء على كلامكم في العبارة الأخيرة بينما المجازات المفروض تدخل في الدلاله المطابقية أنا حينما أقول رأيت اسدا هذا اللفظ دلالة مطابقية إما على الحيوان المفترض حقيقة أو على الإنسان الشجاع مجاز المهم ان المعنى المجازي والمعنى الحقيقي من الدلالات المطابقيه للكلام وانتم ادخلتموه في دلاله الاقتضاء ودلاله الاقتضاء ليست من الدلاله المطابقه انما من الدلاله الالتزاميه والدلالات في المنطق على اقسام ثلاثه اللفظية اما مطابقية او التزاميه او تامليه انتم ادخلتم المعاني المجازيه في دلاله الاقتضاء ودلاله الاقتضاء من المعاني من من الدلالات الالتزاميه والمعنى المجازي من افراد الدلاله المطابقيه اقول رايت اسدا في الحمام مثلا هذه العبارة بالمطابقة تدل على الرجل الشجاع ما تدل على الأسد الحقيقي لأن الأسد الحقيقي مثلاً ما يجي إلى الحمام يروح غير مكان مثلاً غير مكان يروح فحينما قلت رأيت أسداً في الحمام أو رأيت أسداً يخطب هذه دلالة مطابقية على أن المراد من الجملة المعنى المجازي فالمعنى المجازي من أفراد الدلالات المطابقية أنتم بهذا الكلام حينما جعلتم المعاني المجازية من أفراد الدلالة الافتبائية أدخلتموه في الدلالة الالتزامية سواء شعرتم أم لم تشعروا أردتم أم لم تريدوا فماذا تقولون؟ المصنف يقول ماذا ذكرتم صحيح ولكن نحن نقصد ان لعصا لا نقصد أن نفس الفاض رأيت اسدا هذا هم بلالة؟ التنبيه على أن الدرس قد انتهى وصلى الله على محمد واله الطائرين